126. وما تحمل من عنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا, إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما استوى البحران هذا سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا من الحنجاج ومن كل تأكلون لحم طريه وتستخرجون وتستخرجون تلبسونها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 قاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم العجورهم ويزيدهم من فضله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوعثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمين لنفسه ومنهم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 أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمُ النَّذِيرُ لَعِنْدَ جَاءَهُمُ النَّذِيرُ مِنْ الْأُمَمِ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 كسب ما مَا وما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرنا من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.